الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابانا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والم تغفرين بالاسحاء شهد الله انه لا اله الا الله والملائكه واولو العلم قايمون بالقسط لا اله اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي إلى غير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقى مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ